طاف والقرآن المجيد بل عجبوا جاءهم منعذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقش الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فَبَنَيْنَا لَهَا كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَآتَيْنَا لَهَا مِن كُلِّ خَيرٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فيها كل زوج بهيج تبصرة وذكرى تبصرة وذكرى لكل عبد منيق ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا بَلْ الْحَصِيدُ وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَنَدًا مَّيْتًا كَذَلِكَ قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل من كذب الرسل فحق وعيده أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَرْقٍ عَتِيدٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا مِنْ مَاءٍ سَامٍّ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نفسه وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَامٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْمَاءَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذَا تيد وجاءت سكره الموت بالحط وجاءت سكره الموت بالحط ذلك ما كنت من متحيرين تسكرت الموت بالحق ذلك ذلك ما كنت من وتحين ونفخ في الصور ونفخ في الصر ذاك يوم الوعيد عند وجات كلنا في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث وقال قريب جهنم كل كفار عليم منع علم الخير معتد مريم الذي جعل مع الله ذليل ذا اضلرينا طال قرين ردنا ما اضريته ولكن كان في ضلال قد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل الق يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا انْتَظِرِي وَتَقُولُ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهَلًا انْتَظِرِي وَتَقُولُ وَتَبُونُ هَلْ مِن, مزيد وتقول هل من مزيد وتقول وأزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي بي وادٍ ابي قلب منيم ودخولها مسالل كم اهلكنا قبلهم من قرن منهم اشد منهم بقايا فنقضوا في بلادها من محيص ان في ذلك لذكر ان ذلك لذكرى لمن كان له قلب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 أصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل أسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادهم مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق واستمع يوم النادي المنادي من مكانا قريبا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشطق الأرض عنه كحشر علينا يسير ذا حشر لن يسير نحن اعلم بما يقولون وما اتى عليهم بجبار سذكير بالقران سذكير kirbil bu animey ya fo